وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق, وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون إذا عوفت ذلك وعوفت أن الطويق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج فالواجب عليك أن تعلم. فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ولكن إن أقبلت إلى الله تعالى وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لابد من التعلم. لابد الإنسان إذا أراد أن يناظر أو يناقش لابد من أن يتسلح بالعلم. التسلح بالعلم أمر واجب. يعلى الإنسان يتسلح دائما. بالعلم حتى يستطيع ان يدافع عن دين الله تبارك او يحاج اهل الباطل وأذكر اني سالت شيخنا الشيخ عبد الله بن غديار رحمه الله تعالى عن المناظرات وغيرها هل اقدم عليها ام احجب فقال اقدم ولكن تسلح تسلح بالعلم فالتسلح بالعلم واجب على الإنسان الانسان بالعلم حتى يستطيع ان يرد على ضلالات الضلال نعم قال رحمه الله تعالى والعامي من الموحدين يغلب الفا من علماء هؤلاء المشركين كما قال تعالى وان جندنا لهم الغالبون فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسنان نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق قال شيخ سانتيمي ظاهرين بالسيف والسنان والحجة والبيان نعم وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح وهذه رسالة أنه ليس لكل لي أحد أن يناظر إذا لم تكن ذا علم فلا تناظر حتى لا تقع عليك الشبهات ولا تعرف الرد عليها وهذا يصدق اليوم على من يدخل المواقع في النت ويبدأ يناظر هذا ويناظر هذا ولا علم عنده وقد تقع الشبهات عليه ولا يستطيع ردها ثم ينحرف والعياذ بالله فلا يستجرين أحدكم الشيطان على أن يكون يناظر كل أحد بحجة أنه عنده شيء من العلم بل لا بد أن تتعلم وتتعلم وتتعلم ثم بعد ذلك لك أن تتصدر في ذلك نعم. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين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 عن نفسه أن الله تبارك وتعالى من علي بفهم كتابه جل وعلا فأنا مستعد مناظرة أمثال هؤلاء وهو كذلك رحمه الله تعالى نعم.